أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن فما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذو هم يأكلوا فَأَنْتَ فَيَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَهِيَ قَوِيَّةٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِيرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زُلِلُوا عَلَيْهِمْ بِ قَرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّرِقِينَ هَنُونَ نَزِلُ الْمَذَائِبِ كَانَتْ غَيْرَ فِي الْحَقِّ وَمَا سَمِعُوا Come on. el <laughs> lujo. وتكفرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا بالسماء طان الوجيب إلا من استرق السمع فأدعه شهاب من Why is it? Well, نَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ نَ لَنَحْكُمُ نُيُونُ مِصُ وَنَحْكُمُ النُّوَنُ وَلَوْ كُنْتَ عَلِمْنَا الْمُصْدَفِ وَلَقَدْ عَاقَبَ عَلِمَ الْمُسْتَخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْصُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَالْقَادِرُ خَلَقَ لَكُمُ الْإِنْسَانَ مِثْلَ صُنْعِهِ مِن, من حَمِيمٍ مَّسْكَن ان في ثويث ونقو تم في مروحي فالقرن سيدين تنسجون ما إلا إبلي سأغى أن يكون مع الساجدين قال يوم كَا أَنَّ اللَّهَ مَعَ سَعِيدٍ قَال لَّمْ أَكُل لِأَسْ يُدَلِّبَ شَيْئًا خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال نوم قالوا بما اويت لهم زينن لهم في الارض لعوبين انهم المعبن وَلَ أُغُم النَّوم أَيِمَعين قِل عيفَذَكَ مِ النُ تخيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعت من وَإِنَّ نَجْمًا لَّنَمْنَعُهُمْ أَجْمَعِينَ لَا يَسْمَعُونَ كَذَا وَذِكْرٌ لِّكُلِّ بَشَرٍ إِنَّمَا جُلُّهُمْ <سؤال> إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيَا النَّاسِ وَعُلُّونَ ادخلوها <بسلام> آمين ونزلنا ما في صدور من غل إخوانا على صهور وما هم منا بمخرجين إن المتقن في جنات قولوا في سلامين امين امين ونذمنا ما في صدورهم من ذل وخامانا صورهم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور وحيم وأن عذابي هو العذاب هم عن ضي في إرواهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا كيف لا ثم من اللقان يسين قال عمي يقول قوموا احمد ترد به الى قال فما خطبكم أيها الرسلون واتبع أدبارهم. أدبارهم ولا يلتكت منكم أحد وانضوحي وَقَالُوا مَن إِلَٰهِ هَٰذَا قال إن أولئك ضيفي فلا تفضعون واتقوا الله ولا No. إِلَّا مَن نَّصَتْ قَمَّ آمِنٌ مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَغِينٌ وَلَكَذِكَ أعو الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينسل تونا من ديفاني بويتن امين با اخر يومص كنحث مص صلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة ثلاثية فصفح الجميل إن ربك هو الخلق لنا كفيناك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَلَقَدْ نَوْلَّمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ لأ... بِحْبِ عَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَكَ أصْبِحُ بِحَمْدِ رَبّ بِتَوَكُّم مِنَ الصَّبْحِ نَعْبُدُ رَبَّكَ حَسْبَكَ حَسْبَكَ يَا كَمْ يَقِيتْ قَالَ